وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافدين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابدين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 أَفَإِمَّا تَأَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِدِينَ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 وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّ مِنَ النَّبِيِّنَ قَاتَلَ مَعَهُ رِبْبُ الْجُنُكَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَسْتَكَانُوا لَلَّهُ يَوْمَ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 فآتاهم الله سواب الدنيا وحسن سواب الآخرة والله يحب المحسنين